ف أ خ ب ر ن ي عن أ م ا ر ت ه ا قال أ ن تلد ا ل أ م ه ربتها و أ ن ترى ا ل ح ف ا ة العراه ا ل ع ا ل ة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال لي يا عمر أ ت د ر ي من السائل قلت الله ورسوله أ ع ل م قال فانه جبريل اتاكم يعلمكم دينكم رواه مسلم هذا الحديث تفرد مسلم عن البخاري ب إ خ ر ا ج ه فخرجه من طريق ك ه م س عن عبد الله بن ب ر ي د ة عن يحيى بن يعمر قال كان أ و ل من قال في القدر ب ا ل ب ص ر ة معبد الجهني فانطلقت أ ن ا وحميد بن عبد الرحمن الحميري ح ج ي ن او معتمرين فقلنا لو لقينا أ ح د ا من أ ص ح ا ب رسول الله صلى الله عليه وسلم ف س أ ل ن ا ه عما يقول هؤلاء في القدر فوفق لنا عبد الله بن عمر بن الخطاب داخلا المسجد فاكتنفته أ ن ا وصاحبي أ ح د ن ا عن يمينه و ا ل آ خ ر عن شماله فظننت أ ن صاحبي سيكل الكلام إ ل ي فقلت أ ب ا عبد الرحمن إ ن ه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون ا ل ق ر آ ن ويتقفرون العلم وذكر من ش أ ن ه م و أ ن ه م يزعمون أ ن لا قدر و أ ن ا ل أ م ر أ ن ف فقال اذا لقيت أ و ل ئ ك ف أ خ ب ر ه م أ ن ي بريء منهم و أ ن ه م براء مني والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أ ن ل أ ح د ه م مثل أ ح د ذ ه ب فانفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر ثم قال حدثني أ ب ي عمر بن الخطاب قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث بطوله ثم خرجه من طرق أ خ ر ى بعضها يرجع إ ل ى عبد الله بن ب ر ي د ة وبعضها يرجع إ ل ى يحيى بن يعمر وذكر أ ن في بعض أ ل ف ا ظ ه ا ز ي ا د ة ونقصا ة وقد خرجه ن في صحيحة من طريق سليمان ا ل ت ي م ي عن يحيى بن يعمر وقد خرجه مسلم من هذه الطريق إ ل ا أ ن ه لم يذكر لفظه وفيه زيادات منها في ا ل إ س ل ا م قال وتحج وتعتمر وتغتسل من ا ل ج ن ا ب ة و أ ن تتم الوضوء وتصوم رمضان قال ف إ ذ ا أ ن ا فعلت ذلك ف أ ن ا مسلم قال نعم وقال في ا ل إ ي م ا ن وتؤمن ب ا ل ج ن ة والنار والميزان وقال فيه ف إ ذ ا فعلت ذلك ف أ ن ا مؤمن قال نعم وقال في آ خ ر ه هذا جبريل أ ت ا ك م ليعلمكم أ م ر دينكم خذوا عنه والذي نفسي بيده ما شبه علي منذ أ ت ا ن ي قبل مرتي هذه وما عرفته حتى و ل ا وخرجاه في الصحيحين من حديث أ ب ي ه ر ي ر ة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يوما بارزا للناس ف أ ت ا ه رجل فقال ما ا ل إ ي م ا ن قال ا ل إ ي م ا ن أ ن تؤمن بالله وملائكته وكتابه وبلقائه ورسله وتؤمن بالبعث ا ل آ خ ر قال يا رسول الله ما ا ل إ س ل ا م قال ا ل إ س ل ا م أ ن تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم ا ل ص ل ا ة ا ل م ك ت و ب ة وتؤدي ا ل ز ك ا ة ا ل م ف ر و ض ة وتصوم رمضان قال يا رسول الله ما ا ل إ ح س ا ن قال أ ن تعبد الله ك أ ن ك تراه ف إ ن ك إ ن لا تراه ف إ ن ه يراك قال يا رسول الله متى ا ل س ا ع ة قال ما المسؤول عنها ب أ ع ل م من السائل ولكن س أ ح د ث ك عن أ ش ر ا ط ه ا إ ذ ا ولدت ا ل أ م ه ربتها فذاك من أ ش ر ا ط ه ا و إ ذ ا ر أ ي ت ا ل ع ر ا ت الحفاه رؤوس الناس فذاك من أ ش ر ا ط ه ا و إ ذ ا تطاول رعاء البهم في البنيان فذاك من أ ش ر ا ط ه ا في خمس لا يعلمهن إ ل ا الله ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم إ ن الله عنده علم ا ل س ا ع ة وينزل الغيث ويعلم ما في ا ل أ ر ح ا م وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس ب أ ي أ ر ض تموت إ ن الله عليم خبير قال ثم أ د ب ر الرجل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بالرجل ف أ خ ذ و ا ليردوه فلم يروا شيئا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا جبريل جاء ليعلم الناس دينهم وخرجه مسلم بسياق أ ت م من هذا وفيه في خصال ا ل إ ي م ا ن وتؤمن بالقدر كله وقال في ا ل إ ح س ا ن أ ن تخشى الله ك أ ن ك تراه وخرجه حوشب شهر مسنده الإمام أحمد في مسنده من حديث في بن حوشب عن ابن عباس ومن حديث شهر ا بن حوشب أ ي ض ا عن ابن عامر أ و أ ب ي عامر أ و أ ب ي مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي حديثه قال ونسمع رجع النبي صلى الله عليه وسلم ولا نرى الذي يكلمه ولا نسمع كلامه وهذا النبي نرى نسمع يكلمه كلامه عمره رجع عليه يرد الله الذي صلى حديث عمر الذي خرجه مسلم خرجه وقد ه و و أصح روي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أ ن س بن مالك وجرير بن عبد الله البجلي وغيرهما وهو حديث عظيم جدا يشتمل على شرح الدين كله. ولهذا وسلم كله الله عليه وسلم في آخره حديث شرح جدا الدين عظيم يشتمل النبي في على قال صلى هذا جبريل أ ت ا ك م يعلمكم دينكم بعد أ ن شرح د ر ج ة ا ل إ س ل ا م و د ر ج ة ا ل إ ي م ا ن و د ر ج ة ا ل إ ح س ا ن فجعل ذلك كله دينا واختلفت الرواية وعكسه وفي الإسلام الإيمان الذي بالسؤال الإسلام الترمذي تخديم خرجه على مسلم في ففي عمر حديث بدأ عن أنه وغيره أ ن ه ب د أ بالسؤال عن ا ل إ ي م ا ن كما في حديث أ ب ي ه ر ي ر ة وجاء في بعض روايات حديث عمره انه س أ ل عن ا ل إ ح س ا ن بين ا ل إ س ل ا م والايمان إ ي م ن ن فأما الإسلام فقد فسره الإسلام ا ل ب صلى الله عليه ل و س ب أ ع م ل الجوارح الظاهرة م القول والعمل وأول ذلك ش ه ا د ة أ ن لا إ ل ه إ ل ا الله و أ ن محمدا رسول الله وهو عمل اللسان ثم إ ق ا م ا ل ص ل ا ة و إ ي ت ا ء ا ل ز ك ا ة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إ ل ي ه سبيلا وهي م ن ق س م ة إ ل ى عمل بدني ك ا ل ص ل ا ة والصوم و إ ل ى عمل مالي وهو إ ي ت ا ء ا ل ز ك ا ة و إ ل ى ما هو مركب منهما كالحج ب ا ل ن س ب ة إ ل ى البعيد عن مكه ة رواية حبان أضاف إلى ذلك الاعتمار والغسل من الجنابة وفي والغسل وإتمام الوضوء وفي أضاف الاعتمار ابن حبان من إلى ذلك ذ ذكرها ا الواجبات الظاهرة داخلة في مسمى الإسلام وإنما ذكرها هنا تنبيه أن جميع في على مسمى اصول أ ع م ا ل ا ل إ س ل ا م التي ينبني ا ل إ س ل ا م عليها كما س ي أ ت ي شرح ذلك في حديث ابن عمر بني ا ل إ س ل ا م على خمس في موضعه إ ن شاء الله تعالى وقوله في بعض الروايات فإذا فعلت ذلك فأنا ذلك قال نعم يدل على مسلم يدل أن من كمل اقر ل الإسلام الخمس مسلما إ ت ي ا بمباني صار ن ح ا مع من أن أ ق بالشهادتين صار مسلما ح ك م ا ف إ ذ ا دخل في ا ل إ س ل ا م بذلك أ ل ز م بالقيام ب ب ق ي ة خصال ا ل إ س ل ا م ومن ترك الشهادتين خرج من ا ل إ س ل ا م وفي خروجه من ا ل إ س ل ا م بترك ا ل ص ل ا ة خلاف مشهور بين العلماء وكذلك في ترك ب ق ي ة مباني ا ل إ س ل ا م الخمس كما سنذكره في موضعه إ ن شاء الله تعالى ومما يدل على أ ن جميع ا ل أ ع م ا ل ا ل ظ ا ه ر ة تدخل في مسمى ا ل إ س ل ا م قول النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه الصحيحين سلم من من ويده وفي الصحيحين عن عبد الله بن عمرو ان رجلا س أ ل النبي صلى الله عليه وسلم أ ي ا ل إ س ل ا م خير قال أ ن تطعم الطعام و ت ق ر أ السلام على من عرفت ومن لم تعرف وفي وسلم صوى صحيح الحاكم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه صلى الحاكم الله قال إن للإسلام عن عن إن ومنارا كمنار الطريق من ذلك أ ن تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم ا ل ص ل ا ة وتؤتي ا ل ز ك ا ة وتصوم رمضان و ا ل أ م ر بالمعروف والنهي عن المنكر وتسلمك على بني آ د م إ ذ ا لقيتهم وتسليمك على أ ه ل بيتك إ ذ ا دخلت عليهم فمن انتقص منهن شيئا فهو سهم من ا ل إ س ل ا م تركه ومن يتركهن فقد نبذ الاسلام وراء ظهره وخرج مردويه وسلم وعلامات وجماعها وأن الدرداء كمنار الطريق فرأسها ابن النبي الله قال للإسلام ضياء شهادة لا إلا أبي من عن أن حديث عليه إله الله صلى عبده ورسوله و إ ق ا م ا ل ص ل ا ة و إ ي ت ا ء ا ل ز ك ا ة وتمام الوضوء والحكم بكتاب الله و س ن ة نبيه صلى الله عليه وسلم و ط ا ع ة و ل ا ة ا ل أ م ر وتسليمكم على أ ن ف س ك م وتسليمكم على أ ه ل ي ك م إ ذ ا دخلتم بيوتكم وتسليمكم على بني آ د م إ ذ ا لقيتموهم وفي إسناده ضعف ولعله موقف وصح ف ضعف موقوف ي إسناده ولعله من حديث أ ب ي إ س ح ا ق عن ص ل ة بن زفر عن ح ذ ي ف ة قال ا ل إ س ل ا م ث م ا ن ي ة أ س ه م ا ل إ س ل ا م سهم و ا ل ص ل ا ة سهم و ا ل ز ك ا ة سهم وحج البيت سهم والجهاد سهم وصوم رمضان سهم و ا ل أ م ر بالمعروف سهم ورواه ا ا ل ل ن عن ن ه ي م ك سهم خ ب من لا س له ا بعضهم ز ا ر ر م ف و ا والموقوف ورواه أصح ب ع عن أ ب ي إ س ح ا ق عن الحارث عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم خرجه أ ب و يعلى الموصلي وغيره والموقوف على ح ذ ي ف ة أ ص ح قاله الدار قطني وغيره وقوله ا ل إ س ل ا م سهم يعني الشهادتين ل أ ن ه م ا علم ا ل إ س ل ا م وبهما يصير ا ل إ ن س ا ن مسلما وكذلك ترك المحرمات داخل في مسمى ا ل إ س ل ا م أ ي ض ا كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أ ن ه قال من حسن إ س ل ا م المرء تركه ما لا يعنيه وسياتي في موضعه إ ن شاء الله تعالى ويدل على ذلك أ ي ض ا ما خرجه ا ل إ م ا م أ ح م د والترمذي والنسائي من حديث ا ل أ ر ب ا ض بن س ا ر ي ة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ل الله مثلا صراطا وعلى جنبتي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة وعلى الأبواب وعلى باب الصراط ضرب صراطا سوران ستور مرخا جنبتي أبواب باب مستقيما فيهما داع مفتحة ق ي و يا أ ي ه ا الناس ادخلوا الصراط جميعا ولا تعوجوا و د ا ع ا يدعو من جوف الصراط ف إ ذ ا أ ر ا د أ ن يفتح شيئا من تلك ا ل أ ب و ا ب قال ويحك لا تفتح ف إ ن ك إ ن تفتحه تلجه والصراط ا ل إ س ل ا م والسوران حدود الله و ا ل أ ب و ا ب ا ل م ف ت ح ة محارم الله وذلك الداعي على ر أ س الصراط كتاب الله والداعي من فوق واعظ الله في قلب كل مسلم س السلام مستقيم ل الترمذي والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى مثل المثل الذي ضربه النبي صلى الله عليه م من زاد دار يشاء صراط هذا يدعو ويهدي ضربه ففي و أ ن ا ل إ س ل ا م هو الصراط المستقيم الذي أ م ر الله تعالى ب ا ل ا س ت ق ا م ة عليه ونهى عن تجاوز حدوده و أ ن من ارتكب شيئا من المحرمات فقد تعدى حدوده و أ م ا ا ل إ ي م ا ن فقد فسره ه الله عليه وسلم في هذا بالله وملائكته وكتبه النبي الحديث بالاعتقادات الباطنة فقال صلى وسلم ورسله أن تؤمن في وقد ا الموت ا ل ل ب بعد ب ع ث وتؤمن ر خيره وشره وقد ذكر الله في كتابه ا ل إ ي م ا ن بهذه ا ل أ ص و ل ا ل خ م س ة في مواضع كقوله ت ع امن ل ى آ الرسول بما أ ن ز ل إ ل ي ه من ربه والمؤمنون كل آ م ن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أ ح د من رسله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 و ب ا ل آ خ ر ة هم يوقنون و ا ل إ ي م ا ن بالرسل يلزم منه ا ل إ ي م ا ن بجميع ما أ خ ب ر و ا به من ا ل م ل ا ئ ك ة و ا ل أ ن ب ي ا ء والكتاب والبعث والقدر وغير ذلك من تفاصيل ما أ خ ب ر و ا به من صفات الله تعالى وصفات اليوم الآخر كالميزاني وقد ا ا والجنة والنار ل ص ر ط و أ د خ ل في ا ل إ ي م ا ن ا ل إ ي م ا ن بالقدر خيره وشره و ل أ ج ل هذه ا ل ك ل م ة روى ابن عمر هذا الحديث محتجا به على من أ ن ك ر القدر وزعم أ ن ا ل أ م ر أ ن ف يعني أ ن ه م س ت أ ن ف لم يسبق به سابق قدر من الله عز وجل وقد غلظ ابن عمر عليهم و ت ب ر أ منهم و أ خ ب ر أ ن ه لا تقبل منهم أ ع م ا ل ه م بدون الايمان إ ي م ن بالقدر ا ل و إ بالقدر على درجتين إحداهما الإيمان بأن الله تعالى سبق في علمه ما يعمله العباد من خير وشر وطاعة ومعصية الإيمان الله درجتين إحداهما خير وشر في بأن من ما سبق قبل خلقهم、وإيجادهم. ومن إ ي ج ا د ه و م هو منهم من أ ه ل ا ل ج ن ة ومن أ ه ل النار و أ ع د لهم الثواب والعقاب جزاء ل أ ع م ا ل ه م قبل خلقهم وتكوينهم و أ ن ه كتب ذلك عنده و أ ح ص ا ه و أ ن أ ع م ا ل العباد تجري على ما سبق في علمه وكتابه والدرجة الثانية أ ن الله تعالى خلق أ ف ع ا ل عباده كلها من الكفر و ا ل إ ي م ا ن و ا ل ط ا ع ة والعصيان وشاءها منهم فهذه ا ل د ر ج ة يثبتها اهل ا ل س ن ة و ا ل ج م ا ع ة وينكرها ا ل ق د ر ي ة والدرجه ة الأولى أ ث ب ت ا كثير من ا ل ق د ر ي ة و ن ف ا ه غ ل ا الجهني ت ه م كمعبد الذي سئل ابن سئل وكعمرو بن عبيد وغيره وقد قال كثير من ا ئ م ة السلف ناظرو ا ل ق د ر ي ة بالعلم فان اقروا به خصموا وان جحدوه فقد كفروا يريدون ان من انكر العلم القديم السابق بافعال العباد وان الله قسمهم قبل خلقهم إ ل ى شقي وسعيد وكتب ذلك عنده في كتاب حفيظ فقد كذب ب ا ل ق ر آ ن فيكفر بذلك و إ ن أ ق ر و ا بذلك و أ ن ك ر و ا أ ن الله خلق أفعال عباده وأرادها لأن أقروا أنكروه فقد فما وفي تكفير عباده عليهم وشاءها إرادة خطموا ما هؤلاء به قدرية منهم كونية حجة نزاع مشهور بين العلماء و أ م ا من أ ن ك ر العلم القديم فنص الشافعي و أ ح م د على تكفيره وكذلك غيرهما من أ ئ م ة الإسلام النبي ا خيل صلى ل ل فإن فقد فرق ه عليه وسلم في ه ذ الاسلام ا ح د ي بين ث ل إ والإيمان وجعل الأعمال كلها من الإسلام لا من الإيمان من من والمشهور عن السلف و أ ه ل الحديث أ ن ا ل إ ي م ا ن قول وعمل و ن ي ة و أ ن ا ل أ ع م ا ل كلها د ا خ ل ة في مسمى الايمان إ ي م ن وحكى ا ا ل ش ف ع على ذلك إ ج ع ع الصحابة ا ا ل ب و ت ي ومن وأنكر بعدهم ممن أدركهم وأنكر السلف على من أخرج الأعمال عن الإيمان عن إنكارا على شديدا أخرج السلف وممن انكر ذلك على قائله وجعله قولا محدثا سعيد بن جبير وميمون بن مهران و ق ت ا د ة وايوب السختياني وابراهيم النخعي والزهري ويحيى بن ابي كثير وغيرهم وقال الثوري هو ر أ ي محدث ادركنا الناس على غيره وقال الاوزاعي كان من مضى ممن سلف لا يفرقون بين ا ل إ ي م ا ن والعمل وكتب عمر بن عبد العزيز إ ل ى أ ه ل ا ل أ م ص ا ر أ م ا بعد ف إ ن ل ل إ ي م ا ن فرائض وشرائع وحدودا وسننا فمن استكملها استكمل الايمان إ ي م ن ومن لم س ت ك ل ه لم يستكمل ل م ي ا ا إ ذكره ذكره البخاري في صحيحة. قيل الأمر صحيحه ما قيل على في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 ومما رزقناهم ينفقون أ و ل ئ ك هم المؤمنون حقا وفي الصحيحين عن ابن عباس أن النبي صلى الله صلى عليه وسلم قال لوفد عبد القيس أ م ر ك م ب أ ر ب ع ا ل إ ي م ا ن بالله وهل تدرون ما ا ل إ ي م ا ن بالله ش ه ا د ة أ ن لا إ ل ه إ ل ا الله وفي إ وإيتاء ق ا الصلاة الزكاة رمضان تعطوا المغنم م وصوم من الخمس وأن الصحيحين عن أ ب ي ه ر ي ر ة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ا ل إ ي م ا ن بضع وسبعون أ و بضع وستون ش ع ب ة ف أ ف ض ل ه ا قول لا إ ل ه إ ل ا الله و أ د ن ا ه ا إ م ا ط ة ا ل أ ذ ى عن الطريق والحياء ش ع ب ة من ا ل إ ي م ا ن و ل ف ه لمسلم وفي الصحيحين عن أ ب ي ه ر ي ر ة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزني الزاني ولا السارق ولا الخمر يشربها يزني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن مؤمن مؤمن وهو وهو وهو فلولا أ ن ترك هذه الكبائر من مسمى ا ل إ ي م ا ن لما انتفى اسم ا ل إ ي م ا ن عن مرتكب شيء منها ل أ ن الاسم لا ينتفي إ ل ا بانتفاء بعض أ ر ك ا ن المسمى أ و واجباته و أ م ا وجه الجمع بين هذه النصوص وبين حديث سؤال جبريل حديث عليه السلام عن الإسلام والإيمان النصوص عن هذه سؤال السلام الإسلام وتفريق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما و إ د خ ا ل ه ا ل أ ع م ا ل في مسمى ا ل إ س ل ا م دون مسمى ا ل إ ي م ا ن ف إ ن ه يتضح بتقرير أ ص ل وهو أ ن من ا ل أ س م ا ء ما يكون شاملا لمسميات م ت ع د د ة عند إ ف ر ا د ه و إ ط ل ا ق ه فإذا قرن ذلك الإسم بغيره صار دالاً قرن بغيره على بعض تلك المسميات والاسم ا ل م خ ر و ن به دل ا على باقيها وهذا كاسم الفقير والمسكين فاذا افرد احدهما دخل فيه كل من هو محتاج فاذا قرن احدهما بالاخر دل احد الاسمين على بعض باقيها انواع على الحاجات والاخر على باقيها فهكذا اسم ذوي الاسلام و ا ل إ ي م ا ن إ ذ ا أ ف ر د أ ح د ه م ا دخل فيه ا ل آ خ ر ودل بانفراده على ما يدل عليه ا ل آ خ ر بانفراده ف إ ذ ا قرن بينهما دل أ ح د ه م ا على بعض ما يدل عليه بانفراده ودل ا ل آ خ ر على الباقي وقد أبو قال صرح بكر رسالته بهذا الجبل أهل المعنى جماعة من الأئمة قال أبو بكر الإسماعيلي في رسالته إلى من في قال كثير من أ ه ل ا ل س ن ة و ا ل ج م ا ع ة إ ن ا ل إ ي م ا ن قول وعمل و ا ل إ س ل ا م فعل ما فرض على ا ل إ ن س ا ن أ ن يفعله اذا ذكر كل اسم على حدته مضمونا إ ل ى ا ل آ خ ر فقيل المؤمنون والمسلمون جميعا مفردين أ ر ي د ب أ ح د ه م ا معنى لم يرد ب ا ل آ خ ر و إ ذ ا ذكر أ ح د الاسمين شمل الكل وعمهم. وقد ذكر هذا المعنى أ ي ض ا الخطابي في كتابه معالم السنن وتبعه عليه ج م ا ع ة من العلماء من بعده ويدل على ص ح ة ذلك أن ان ل عند ذكره في حديث وفد عبد القيس بما فسر به الإسلام المقرون بالإيمان مفردا حديث وفد حديث ذكره فسر جبريل به بما الإسلام في في القيس وفسر في حديث آ خ ر ا ل إ س ل ا م بما فسر به ا ل إ ي م ا ن كما في مسند ا ل إ م ا م أ ح م د عن عمرو بن ع ب س ة قال جاء رجل إ ل ى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما ا ل إ س ل ا م قال أ ن تسلم قلبك لله و أ ن يسلم المسلمون من لسانك ويدك قال ف أ ي ا ل إ س ل ا م أ ف ض ل ق ا ل قال ا ي م ا ن قال وما ا ل إ ي م ا ن قال أ ن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت قال ف أ ي ا ل إ ي م ا ن أ ف ض ل قال ا ل ه ج ر ة قال فما ا ل ه ج ر ة قال أ ن تهجر السوء قال ف أ ي ا ل ه ج ر ة أ ف ض ل قال الجهاد فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ا ل إ ي م ا ن أ ف ض ل الإسلام وفي د خ ل هذا الاعمال و ب ه التفصيل يظهر تحقيق القول في م س أ ل ة الاسلام والايمان هل هما واحد ام هما مختلفان فان اهل ا ل س ن ة والحديث مختلفون في ذلك وصنفوا في ذلك تصانيف م ت ع د د ة فمنهم من يدعي ان جمهور اهل ا ل س ن ة على انهما شيء واحد منهم محمد المروزي بن نصر المروزي ومنهم ا ب رواية ايوب بن سويد الرملي ع من يحكي عن اهل السنه التفريق بينهما كابي بكر بن السمعاني وغيره وقد نقل التفريق بينهما عن كثير من السلف منهم قتاده وداوود بن ابي هند وابو أ ب و جعفر ل ا ق ر ا وحماد بن زيد وابن مهدي وابن ل حنبل ز زيد ه مهدي ر وشريك ي أبي وأحمد وأبو بن ذئب بن خ ي ث م ة ويحيى بن معين وغيرهم على اختلاف بينهم في ص ف ة التفريق بينهما وكان الحسن وابن سيرين يقولان مسلم ويهابان مؤمن وبهذا التفصيل الذي ذكرناه الذي التفصيل يزول الاختلاف فيقال إ ذ ا أ ف ر د كل من ا ل إ س ل ا م و ا ل إ ي م ا ن بالذكر فلا فرق بينهما حينئذ و إ ن قرن بين الاسمين كان بينهما فرق والتحقيق في الفرق بينهما أ ن ا ل إ ي م ا ن هو تصديق القلب و إ ق ر ا ر ه ومعرفته و ا ل إ س ل ا م هو استسلام العبد لله وخضوعه وانقياده له وذلك يكون بالعمل وهو الدين كما سمى الله تعالى في كتابه الاسلام إ س ل م دينا وفي حديث وفي جبريل م ا ن ب ي صلى ل ل عليه ل ه و س الإسلام والإيمان والإحسان دينا وهذا إذا أيضا مما الإسمين أن أحد الإسمين إذا أفرد يدل على دخل فيه ا ل آ خ ر و إ ن م ا يفرق بينهما حيث قرن أ ح د الاسمين ب ا ل آ خ ر فيكون حينئذ المراد ب ا ل إ ي م ا ن جنس تصديق القلب و ب ا ل إ س ل ا م جنس العمل وفي وسلم النبي عليه علانية مسند الإمام أحمد الإسلام أنس عن عن الله عليه وسلم قال صلى وعلى و الاعمال إ ي م ن لأن في القلب وهذا ا ل أ تظهر ع ل ا ن ي ة والتصديق في القلب لا يظهر وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه إ ذ ا صلى على الميت اللهم منا من الإسلام منا الإيمان لأن العمل بالجوارح إنما على على لأن أحييته فأحييه توفيته فتوفه من ومن يتمكن منه في ا ل ح ي ا ة ف أ م ا عند الموت فلا يبقى غير التصديق بالقلب ومن هنا قال المحققون من العلماء كل مؤمن مسلم ف إ ن من حقق ا ل إ ي م ا ن ورسخ في قلبه قام باعمال أ ع م ل الإسلام كما قال صلى الله كما ل ل ي ه و س أ ل وإن في ا ج س د مضغة إذا وإذا الجسد صلحت، صلح الجسد كله،, وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب فلا س فسد د ت ا ج س د كله، ل أ و ه يتحقق القلب، فلا ي القلب ب ا ل إ ي م ا ن إ ل ا وتنبعث الجوارح في أ ع م ا ل ا ل إ س ل ا م وليس كل مسلم مؤمنا ف إ ن ه قد يكون ا ل إ ي م ا ن ضعيفا فلا يتحقق القلب به تحققا تاما مع عمل جوارحه ب أ ع م ا ل ا ل إ س ل ا م ف ي ك وليس ن م س م ا و ل بمؤمن ا ل إ ي م ا ن التام كما قال تعالى قالت ا ل أ ع ر ا ب آ م ن ا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أ س ل م ن ا ولما يدخل ا ل إ ي م ا ن في قلوبكم وغيره بل كان إ ي م ا ن ه م ضعيفا ويدل عليه قوله تعالى و إ ن تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من أ ع م ا ل ك م شيئا يعني لا ينقصكم من أ ج و ر ه ا فدل على أ ن معهم من ا ل إ ي م ا ن ما تقبل به أ ع م ا ل ه م وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن أ ب ي و ق ا س لما قال له لم ا تعط فلانا وهو مؤمن فقال النبي صلى الله عليه وسلم أ و مسلم يشير إ ل ى أ ن ه لم يحقق مقام ا ل إ ي م ا ن و إ ن م ا هو في مقام ا ل إ س ل ا م الظاهر ولا ريب أ ن ه متى ضعف ا ل إ ي م ا ن الباطن لزم منه ضعف اعمال الجوارح ا ل ظ ا ه ر ة ايضا لكن اسم الايمان ينفى عمن ترك شيئا من واجباته كما في قوله لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن وقد اختلف اهل السنة هل يسمى مؤمنا ناقص الايمان أو يقال ليس بمؤمن لكنه مسلم مؤمنا ناقص يزني حين يزني مؤمن وهو وقد او قولين يسمى بمؤمن وهما على ر و اسم ي ت ا وأما ا ن عن أحمد ا ل إ س ل ا م فلا ينتفي بانتفاء بعض واجباته أ وانما ت ه ا ك بعض ح ر م ت ه وإنما ينفى بالاتيان بما ينافيه ب ا ل ك ل ي ة ولا يعرف في شيء من ا ل س ن ة ا ل ص ح ي ح ة نفي ا ل إ س ل ا م عمن ترك شيئا من واجباته كما ينفى الإيمان من ترك شيئا من واجباته وإن كان الإيمان عمن من شيئا واجباته ينفى وإن ورد قد اطلاق الكفر على فعل بعض المحرمات واطلاق النفاق ايضا واختلف العلماء هل يسمى مرتكب الكبائر كافرا كفرا اصغر او منافقا النفاق الاصغر ولا اعلم ان احدا منهم اجاز اطلاق نفي اسم الاسلام عنه الا انه روي عن ابن مسعود انه قال ما تارك الزكاة بمسلم ويحتمل أ ن ه كان يراه كافرا بذلك خارجا من ا ل إ س ل ا م وكذلك روي عن عمر فيمن تمكن من الحج ولم يحج أ ن ه م ليسوا بمسلمين والظاهر أ ن ه كان يعتقد كفرهم ولهذا أ ر ا د أ ن يضرب عليهم الجزيه ة يقول لم يدخلوا في لم الإسلام بعد ف م مستمرون على كتابيتهم و إ ذ ا تبين أ ن اسم ا ل إ س ل ا م لا ينتفي إ ل ا بوجود ما ينافيه ويخرج عن ا ل م ل ة ب ا ل ك ل ي ة فاسم ا ل إ س ل ا م إ ذ ا أ ط ل ق أ و اقترن به المدح دخل فيه ا ل إ ي م ا ن كله من التصديق وغيره كما سبق في حديث عمر بن عبسة. وخرج النسائي من النسائي سبق عبسة بن عقبة بن في حديث حديث وخرج أ ن النبي صلى الله عليه وسلم بعث س ر ي ة فغارت على قوم فقال رجل منهم إ ن ي مسلم فقتله رجل من ا ل س ر ي ة فنمي الحديث إ ل ى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال فيه قولا شديدا فقال الرجل إ ن م ا قالها تعوذا من القتل فقال النبي صلى الله عليه وسلم إ ن الله أ ب ى علي أ ن أ ق ت ل مؤمنا ثلاث مرات فلولا أ ن ا ل إ س ل ا م المطلق يدخل فيه ا ل إ ي م ا ن والتصديق ب ا ل أ ص و ل ا ل خ م س ة لم يصر من قال أ ن ا مسلم مؤمنا بمجرد هذا القول وقد أ خ ب ر الله عن م ل ك ة س ب أ أ ن ه ا دخلت في ا ل إ س ل ا م بهذه ا ل ك ل م ة قالت رب إ ن ي ظلمت نفسي و أ س ل م ت مع سليمان لله رب العالمين و أ خ ب ر عن يوسف عليه السلام أ ن ه دعا بالموت على ا ل إ س ل ا م وهذا كله يدل على أ ن ا ل إ س ل ا م المطلق يدل فيه ما يدخل في ا ل إ ي م ا ن من التصديق وفي سنن ابن ماجه عن عدي بن حاتم قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عدي أ س ل م تسلم قلت وما ا ل إ س ل ا م قال تشهد أ ن لا إ ل ه إ ل ا الله وتشهد أ ن ي رسول الله وتؤمن ب ا ل أ ق د ا ر كلها خيرها وشرها حلوها ومرها فهذا نص في أ ن ا ل إ ي م ا ن بالقدر من ا ل إ س ل ا م ثم إ ن الشهادتين من ح ص ا ل ا ل إ س ل ا م بغير نزاع وليس المراد الاتيان بلفظهما دون التصديق بهما ف ع ل م أ ن التصديق بهما داخل في ا ل إ س ل ا م وقد فسر الاسلام إ س ل م المذكور في قوله تعالى إن الدين عند الله ا قوله ل في عند إن إ محمد بن جعفر بن الزبير و أ م ا إ ذ ا نفي ا ل إ ي م ا ن عن أ ح د و أ ث ب ت له ا ل إ س ل ا م كالاعراب الذين أ خ ب ر الله عنهم ف إ ن ه ينتفي رسوخ ا ل إ ي م ا ن في القلب وتثبت لهم ا ل م ش ا ر ك ة في أ ع م ا ل ا ل إ س ل ا م ا ل ظ ا ه ر ة مع نوع إ ي م ا ن يصحح لهم العمل إ ذ لولا هذا القدر من ا ل إ ي م ا ن لم يكونوا مسلمين و إ ن م ا نفي عنهم ا ل إ ي م ا ن لانتفاء ذوق حقائقه ونقص بعض واجباته وهذا مبني على أ ن التصديق القائم بالقلوب متفاضل وهذا هو وهو الروايتين لقلوبهم كأنه شهادة الذين الصحيح إيمان الصديقين الغيب يتجلى أصح يصير أحمد حتى عن فإن بحيث لا يقبل التشكيك ولا الارتياب ليس ك إ ي م ا ن غيرهم ممن لم يبلغ هذه ا ل د ر ج ة بحيث لو شكك لدخله الشك ولهذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم م ر ت ب ة ا ل إ ح س ا ن أ ن يعبد العبد ربه ك أ ن ه يراه وهذا لا يحصل لعموم المؤمنين ومن بعضهم هنا قال بعضهم ما سبقكم أ ب و بكر ب ك س ر ة صوم ولا ص ل ا ة ولكن بشيء وقر في صدره وسئل ابن عمر هل كانت ا ل ص ح ا ب ة يضحكون فقال نعم و ا ل إ ي م ا ن في قلوبهم أ م ث ا ل الجبال فاين هذا ممن ا ل إ ي م ا ن في قلبه يزن ذ ر ة أ و ش ع ي ر ة كالذين يخرجون من أ ه ل التوحيد من النار فهؤلاء يصح أ ن يقال لم يدخل ا ل إ ي م ا ن في قلوبهم لضعفه عندهم وهذه المسائل أعني مسائل الإسلام والإيمان والكفر والنفاق مسائل ع ظ ي م ة جدا ف إ ن الله علق بهذه ا ل أ س م ا ء ا ل س ع ا د ة والشقاوه واستحقاق ا ل ج ن ة والنار والاختلاف في مسمياتها أ و ل اختلاف وقع في هذه ا ل أ م ة وهو خلاف الخوارج ل ل ص ح ا ب ة حيث أ خ ر ج و ا ع ص ا ة الموحدين من ا ل إ س ل ا م ب ا ل ك ل ي ة و أ د خ ل و ه م في د ا ئ ر ة الكفر وعاملوهم م ع ا م ل ة الكفار واستحلوا بذلك دماء المسلمين و أ م و ا ل ه م ثم حدث بعدهم خلاف ا ل م ع ت ز ل ة وقولهم بالمنزلة بين المنزلتين ثم حدث خلاف المرجئة ثم حدث وقد و و ل الفاسق كامل الإيمان ه م مؤمن إن ق صنف العلماء قديما وحديثا في هذه المسائل تصانيف م ت ع د د ة وممن صنف في ا ل إ ي م ا ن من أ ئ م ة السلف ا ل إ م ا م أ ح م د و أ ب و عبيد القاسم بن سلام و أ ب و بكر بن أ ب ي ش ي ب ة ومحمد بن أ س ل م الطوسي وكثرت فيه التصانيف بعدهم من جميع الطوائف وقد ذكرنا ههنا ا نكهه ج ا م ع ة ل أ ص و ل ك ث ي ر ة من هذه المسائل والاختلاف فيها وفيه إ ن شاء الله ك ف ا ي ة فصل قد تقدم أن الأعمال تدخل الأعمال مسمى الإسلام أن في ومسمى الايمان ايضا وذكرنا ما يدخل في ذلك من اعمال الجوارح ا ل ظ ا ه ر ة ويدخل في مسماها ايضا اعمال الجوارح ا ل ب ا ط ن ة فيدخل في اعمال الاسلام اخلاص الدين لله والنصح له ولعباده و س ل ا م ة القلب لهم من الغش والحسد والحقد وتوابع ذلك من انواع الاذى ويدخل في مسمى ا ل إ ي م ا ن وجل القلوب من ذكر الله وخشوعها عند سماع ذكره وكتابه و ز ي ا د ة ا ل إ ي م ا ن بذلك وتحقيق التوكل على الله وخوف الله سرا و ع ل ا ن ي ة والرضا بالله ربا و ب ا ل إ س ل ا م دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا واختيار تلف النفوس ب أ ع ظ م أ ن و ا ع ا ل آ ل ا م على الكفر وايثار س استحضاره ت ش ع العبد ا الله ودوام ر قرب من و م ح ب ة الله ورسوله على م ح ب ة ما سواهما و ا ل م ح ب ة في الله والبغض في الله والعطاء له والمنع له و أ ن يكون جميع الحركات والسكنات له و س م ا ح ة النفوس ب ا ل ط ا ع ة ا ل م ا ل ي ة و ا ل ب د ن ي ة والاستبشار بعمل الحسنات والفرح بها والمساءة بعمل السيئات و ا عليها ل ح ز ن و إ ي ث ا ر المؤمنين ا لرسول ل ل ه صلى الحياء ل عليه وسلم على أنفسهم وأموالهم ل ه أنفسهم وكثرة ا وحسن الخلق و م ح ب ة ما يحبه لنفسه ل إ خ و ا ن ه المؤمنين و م و ا س ا ة المؤمنين خ ص و ص ا الجيران و م ع ا ض د ة المؤمنين ومناصرتهم ه م بما والحزن ح ز ن ي ولنذكر بعض النصوص ا ل و ا ر د ة بذلك ف أ م ا ما ورد في دخوله في اسم ا ل إ س ل ا م ففي مسند ا ل إ م ا م أ ح م د والنسائي عن م ع ا و ي ة بن ح ي د ة قال قلت يا رسول الله بالذي بعثك بالحق ما الذي بعثك به قال ا ل إ س ل ا م قلت وما ا ل إ س ل ا م قال أ ن تسلم قلبك لله و أ ن توجه وجهك إ ل ى الله وتصلي ا ل ص ل ا ة ا ل م ك ت و ب ة وتؤدي ا ل ز ك ا ة ا ل م ف ر و ض ة وفي ر و ا ي ة له قلت وما آ ي ة ا ل إ س ل ا م قال أ ن تقول أ س ل م ت وجهي لله وتخليت وتقيم ا ل ص ل ا ة وتؤتي ا ل ز ك ا ة وكل مسلم على مسلم حرام وفي السنن عن جبير بن مطعم عن النبي صلى الله عليه وسلم أ ن ه قال في خطبته بالخيف من م ن ا ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم إ خ ل ا ص العمل لله و م ن ا ص ح ة ولاه ا ل أ م و ر ولزوم ج م ا ع ة المسلمين ف إ ن دعوتهم تحيط من ورائهم ف أ خ ب ر أ ن هذه الثلاث الخصاله تنفي الغل عن قلب المسلم وفي الصحيحين عن أ ب ي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم أ ن ه سئل أ ي المسلمين أ ف ض ل فقال من سلم المسلمون من لسانه ويده وفي صحيح مسلم عن أ ب ي ه ر ي ر ة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلم أ خ و المسلم فلا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره بحسب امرئ من الشر أ ن يحقر أ خ ا ه المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه و أ م ا ما ورد في دخوله في اسم ا ل إ ي م ا ن فمثل قوله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 فطال عليهم ا ل أ م د فقست قلوبهم وقوله وعلى الله فليتوكل المؤمنون وقوله وعلى الله فتوكلوا إ ن كنتم مؤمنين وقوله وخافون إ ن كنتم مؤمنين وفي صحيح مسلم عن العباس بن عبد المطلب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذاق طعم ا ل إ ي م ا ن من رضي بالله ربا و ب ا ل إ س ل ا م دينا وبمحمد رسولا والرضا ب ر ب و ب ي ة الله يتضمن الرضا بعبادته وحده لا شريك له وبالرضى بتدبيره للعبد واختياره له. والرضا خ ت ي ا ر ه ه و ا ل بمحمد رسولا يقتضي الرضا بجميع ما جاء به من عند الله وقبول ذلك بالتسليم والانشراح كما قال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أ ن ف س ه م حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما وفي الصحيحين عن أ ن س عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كن فيه وجد بهن ح ل ا و ة ا ل إ ي م ا ن من كان الله ورسوله أ ح ب إ ل ي ه مما سواهما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 وفي الصحيحين عن أ ن س عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أ ح د ك م حتى أ ك و ن أ ح ب إ ل ي ه من ولده ووالده والناس أ ج م ع ي ن وفي ر و ا ي ة من أ ه ل ه وماله والناس أ ج م ع ي ن وفي مسند ا ل إ م ا م أ ح م د عن أ ب ي رزين العقيلي قال قلت يا رسول الله ما ا ل إ ي م ا ن قال أ ن تشهد أ ن لا إ ل ه إ ل ا الله وحده لا شريك له و أ ن محمدا عبده ورسوله و أ ن يكون الله ورسوله أ ح ب إ ل ي ك مما سواهما و أ ن تحترق في النار أ ح ب إ ل ي ك من أ ن تشرك بالله و أ ن تحب غير ذي نسب لا تحبه إلا لله فإذا كنت كذلك فإذا تحبه كنت ف قلت د د خ حب الإيمان في قلبك كما دخل حب قلبك الإيمان كما الماء في اليوم القائض دخل للضمآن ل في في ق يا رسول الله كيف لي ب أ ن أ ع ل م أ ن ي مؤمن قال ما من أ م ت ي أ و هذه ا ل أ م ة عبد يعمل ح س ن ة فيعلم أ ن ه ا ح س ن ة و أ ن الله عز وجل جازيه بها خيرا ولا يعمل س ي ئ ة فيعلم أ ن ه ا س ي ئ ة ويستغفر الله منها ويعلم أ ن ه لا يغفر إ ل الا هو إ و هو مؤمن وفي المسند وغيره عن عمر بن الخطاب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن وفي مسند بقي بن مخلد عن رجل سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صريح ا ل إ ي م ا ن إ ذ ا أ س ا ت أ و ظلمت أ ح د ا عبدك أ و أ م ت ك أ و أ ح د ا من الناس صمت أ و تصدقت و إ ذ ا أ ح س ن ت استبشرت وفي مسند المؤمنون إ ا النبي الله قال ا م أحمد وسلم م أبي سعيد عن عن عليه صلى ل في الدنيا على ث ل ا ث ة أ ج ز ا ء الذين آ م ن و ا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم أ م و ل ه أ ن ف س ه م و ذ ي ي أ م ن الناس على أ وانفسهم ل ه م و أ ثم الذي إ ذ ا أ ش ر ف على طمع تركه لله عز وجل وفيه ايضا عن عمرو بن ع ب س ة قال قلت يا رسول ما الاسلام قال طيب الكلام واطعام الطعام قلت ما الايمان قال الصبر و ا ل س م ا ح ة قلت اي الاسلام افضل قال من سلم المسلمون من لسانه ويده قلت أ ي ا ل إ ي م ا ن أ ف ض ل قال خلق حسن وقد فسر الحسن البصري الصبر و ا ل س م ا ح ة فقال هو الصبر عن محارم الله و ا ل س م ا ح ة ب أ د ا ء فرائض الله عز وجل وفي الترمذي وغيره الترمذي عن ع عن النبي ئ ش ة عن ا صلى الله عليه وسلم قال أ ك م ل المؤمنين إ ي م ا ن ا أ ح س ن ه م خلقا وخرجه أ ب و داود وغيره من حديث أ ب ي هريره وخرج البزار في مسنده من حديث عبد الله بن م ع ا و ي ة الغاضري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من فعلهن فقد طعم طعم ا ل إ ي م ا ن من عبد الله وحده ب أ ن ه لا إ ل ه إ ل ا الله و أ ع ط ى زكاه ماله ط ي ب ة بها نفسه في كل عام وذكر الحديث وفي آ خ ر ه فقال رجل وما ت ز ك ي ة المرء نفسه يا رسول الله قال أ ن يعلم أ ن الله م ع ه حيث كان وخرج أ ب و داود أ و ل الحديث دون آ خ ر ه وخرج الطبراني من حديث ع ب ا د ة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيث كنت وفي الصحيحين عن عبد الله بن أفضل وفي تعلم الله الله حيث معك عمر عبد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحياء من ا ل إ ي م ا ن وخرج ا ل إ م ا م أ ح م د وابن ماجه من حديث ا ل أ ر ب ا ض بن س ا ر ي ة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ل المؤمن كالجمل الأنف وقال الله إنما حيثما قيدا قاد ج و عز وجل إ ن م ا المؤمنون إ خ و ة فاصلحوا بين أ خ و ي ك م وفي الصحيحين عن النعمان بن بشير عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم مثل الجسد إ ذ ا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر وفي ر و ا ي ة لمسلم المؤمنون كرجل واحد وفي ر و ا ي ة له أ ي ض ا المسلمون كرجل واحد إ ن اشتكى عينه اشتكى كله و إ ن اشتكى ر أ س ه اشتكى كله وفي الصحيحين عن أ ب ي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أ ص ا ب ع وفي مسند الإمام أحمد س عن ه ل النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن من أهل الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد يألم المؤمن بن عن من من سعد ل أ ه ل ا ل إ ي م ا ن كما ي أ ل م الجسد لما في ا ل ر أ س وفي سنن أ ب ي داود عن أ ب ي ه ر ي ر ة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن م ر ا ة المؤمن المؤمن أ خ المؤمن يكف عنه ضيعته ويحوطه من ورائه وفي الصحيحين عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أ ح د ك م حتى يحب ل أ خ ي ه ما يحب لنفسه وفي صحيح البخاري عن أ ب ي شريح الكعبي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن قالوا من ذاك يا رسول الله قال من لا يامن جاره بوائقه وخرج الحاكم من حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس المؤمن الذي يشبع وجاره جائع وخرج الامام احمد والترمذي من حديث سهل ا بن معاذ الجهني عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أ ع ط ى لله ومنع لله و أ ح ب لله و أ ب غ ض لله زاد ا ل إ م ا م أ ح م د و أ ن ك ح لله فقد استكمل إ ي م ا ن ه وفي ر و ا ي ة ل ل إ م ا م أ ح م د أ ن ه س أ ل النبي صلى الله عليه وسلم عن أ ف ض ل الإيمان فقال أ ن تحب لله وتبغض لله وتعمل لسانك في ذكر الله فقال وماذا يا رسول الله قال أ ن تحب للناس ما تحب لنفسك وتكره لهم ما تكره لنفسك وفي ر و ا ي ة له و أ ن تقول خيرا أ و تصمت وفي هذا الحديث أ ن ك س ر ه ذكر الله من أ ف ض ل ا ل إ ي م ا ن وخرج أ أ ي ض ا من حديث عمرو بن الجموح أ ن ه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يستحق العبد صريح الإيمان حتى يحب لله ويبغض الولاية لله لله فقد استحق وأبغض لا العبد لله لله لله لله فإذا حتى أحب من الله تعالى وخرج أ ي ض ا من حديث البراء بن عازب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إ ن أ و ث ق عرى ا ل إ ي م ا ن أ ن تحب في الله وتبغض في الله وقال ابن عباس أ ح ب في الله و أ ب غ ض في الله ووالي في الله وعادي في الله ف إ ن م ا تنال و ل ا ي ة الله بذلك ولن يجد عبد طعم ا ل إ ي م ا ن و إ ن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك وقد صارت ع ا م ة مؤاخاه الناس على أمر امر ل ن ي يجدي ا لا وذلك خرجه أهله جرير الطبري ابن ح م د بن ن ص المروزي فصل. واما الاحسان فقد جاء ذكره في ا ل ق ر آ ن في م و ا ض ع ت ا ر ة مقرونا بالايمان و ت ا ر ة مقرونا بالاسلام و ت ا ر ة مقرونا بالتقوى او بالعمل فالمقرون بالايمان كقوله تعالى ليس على الذين آ م ن و ا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إ ذ ا م ت ق و ا و آ م ن و ا وعملوا الصالحات ثم اتقوا و آ م ن و ا ثم اتقوا و أ ح س ن و ا والله يحب المحسنين وكقوله تعالى ان الذين آ م ن و ا وعملوا الصالحات انا لا نضيع اجر من احسن عملا والمقرون ب ا ل إ س ل ا م كقوله تعالى بلى من أ س ل م وجهه لله وهو محسن فله أ ج ر ه عند ربه وكقوله تعالى ومن ََ يسلم ُِْ وجهه ََُْ الى َ الله َِّ وهو ََُ محسن ٌُِْ فقد ََ استمسك َََْْ ب ِ ا ل ْ ع ُ ر و َ ة ِ الوثقى َُْْ والمقرون بالتقوى كقوله تعالى إ ِ ن َّ الله ََّ مع ََ الذين ََِّ اتقوا ََّ والذين َََِّ هم ُْ محسنون َُُِْ وقد يذكر مفردا كقوله تعالى للذين أ ح س ن و ا ا ل ح س ن و ز ي ا د ة وقد ثبت في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم تفسير ا ل ز ي ا د ة بالنظر إ ل ى وجه الله عز وجل في ا ل ج ن ة وهذا مناسب لجعله جزاء ل أ ه ل ا ل إ ح س ا ن ل أ ن ا ل إ ح س ا ن هو أ ن يعبد المؤمن ربه في الدنيا على وجه الحضور و ا ل م ر ا ق ب ة ك أ ن ه يراه بقلبه وينظر إ ل ي ه في حال عبادته فكان جزاء ذلك ان نظر إ ل ى الله عيانا في ا ل آ خ ر ة وعكس هذا ما أ خ ب ر الله تعالى به عن جزاء الكفار في ا ل آ خ ر ة إ ن ه م عن ربهم يومئذ لمحجوبون وجعل ذلك جزاء لحالهم في الدنيا وهو تراكم الران على قلوبهم حتى حجبت عن معرفته ومراقبته في الدنيا فكان جزاؤهم على ذلك أ ن حجبوا عن رؤيته في ا ل آ خ ر ة فقوله صلى الله عليه وسلم في تفسير ا ل إ ح س ا ن أ ن تعبد الله ك أ ن ك تراه إ ل ى آ خ ر الحديث يشير إ ل ى أ ن العبد يعبد الله على هذه الصفه وهي استحضار قربه و أ ن ه بين يديه ك أ ن ه يراه وذلك يوجب ا ل خ ش ي ة والخوف و ا ل ه ي ب ة والتعظيم كما جاء في ر و ا ي ة أ ب ي ه ر ي ر ة أ ن تخشى الله ك أ ن ك تراه ويوجب أ ي ض ا أن ن ص ح في ا ل ع ب ا د ة وبذل الجهد في تحسينها و إ ت م ا م ه ا و إ ك م ا ل ه ا وقد وصى النبي صلى الله عليه وسلم ج م ا ع ة من أ ص ح ا ب ه بهذه ا ل و ص ي ة كما روى إ ب ر ا ه ي م الهجري عن أ ب ي ا ل أ ح و ص عن أ ب ي ذر قال أ و ص ا ن ي خليلي صلى الله عليه وسلم أ ن أ خ ش ى الله ك أ ن ي أ ر ا ه ف إ ن لم أ ك ن أ ر ا ه ف إ ن ه يراني وروي عن ابن عمر قال أ خ ذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ببعض جسدي فقال أ ع ب د الله ك أ ن ك تراه خرجه النسائي ويروى من حديث زيد بن أ ر ق م مرفوعا وموقوفا كن ك أ ن ك ترى الله ف إ ن لم تكن تراه فانه يراك وخرج الطبراني من حديث انس ان رجلا قال يا رسول الله حدثني بحديث واجعله مجزى فقال صل صلاه مودع فانك ان كنت لا تراه فانه يراك وفي حديث حارثة المشهور وقد روي من وجوه م ر س ل ة وروي متصلا والمرسل أ ص ح أ ن النبي صلى الله عليه وسلم قال له كيف أ ص ب ح ت يا ح ا ر ث ة قال أ ص ب ح ت مؤمنا حقا قال انظر ما تقول ف إ ن لكل قول ح ق ي ق ة قال يا رسول الله عزفت نفسي عن الدنيا ف أ س ه ر ت ليلي و أ ض م أ ت نهاري و ك أ ن ي أ ن ظ ر إ ل ى عرش ربي بارزا و ك أ ن ي أ ن ظ ر إ ل ى أ ه ل ا ل ج ن ة في ا ل ج ن ة كيف يتزاورون فيها و ك أ ن ي أ ن ظ ر إ ل ى أ ه ل النار كيف ت ع ا و ن فيها قال أ ب ص ر ت ف ل ز م عبد نور الله ا ل إ ي م ا ن في قلبه و يروى من حديث أ ب ي أ م ا م ة أ ن النبي صلى الله عليه و سلم وصى رجلا فقال له استحيي من الله استحياءك من رجلين من صالحي عشيرتك لا يفارقانك و يروى من وجه آ خ ر مرسلا ويروى عن معاذ أ ن النبي صلى الله عليه وسلم و ص ا ه لما بعثه إ ل ى اليمن فقال استحي من الله كما تستحي رجلا ذا ه ي ب ة من أ ه ل ك و س أ ل النبي صلى الله عليه وسلم عن كشف ا ل ع و ر ة خاليا فقال ا ل ل ه أ ح ق أ ن يستحيا منه ووصى أ ب و الدرداء رجلا فقال له اعبد الله ك أ ن ك تراه وخطب عروه بن الزبير إ ل ى ابن عمر ابنته وهما في الطواف فلم يجبه ثم لقيه بعد ذلك فاعتذر إ ل ي ه وقال كنا في الطواف نتخايل الله بين أ ع ي ن ن ا أ خ ر ج ه أ ب و نعيم وغيره قوله صلى الله عليه وسلم ف إ ن لم تكن تراه ف إ ن ه يراك قيل إ ن ه تعليل ل ل أ و ل ف إ ن العبد إ ذ ا أ م ر ب م ر ا ق ب ة الله في ا ل ع ب ا د ة واستحضار قربه من عبده حتى ك أ ن العبد يراه ف إ ن ه قد يشق ذلك عليه فيستعين على ذلك ب إ ي م ا ن ه ب أ ن الله يراه ويطلع على سره و ع ل ى ن ي ت ه وباطنه وظاهره ولا يخفى عليه شيء من أ م ر ه ف إ ذ ا حقق هذا المقام سهل عليه الانتقال إ ل ى المقام الثاني وهو دوام التحديق بالبصيره إلى قرب الله قرب من عبده ومعيته حتى ك أ ن ه يراه وقيل بل هو إ ش ا ر ة إ ل ى أ ن من شق عليه أ ن يعبد الله ك أ ن ه يراه فليعبد الله على أ ن الله يراه ويطلع عليه فليستحي من نظره إليه ك م اليه ق ا بعض ع ا ا ل ر ف ن اتق ا ل ل أن يكون أهون يكون الناظرين إليك وقال بعضهم خف الله على قدر قدرته عليك واستحي منه على قدر قربه منك قالت بعض العارفات من السلف من عمل لله على ا ل م ش ا ه د ة فهو عارف ومن عمل على م ش ا ه د ة الله إ ي ا ه فهو مخلص ف أ ش ا ر ت إلى ا ل م م ق ا ي ن الذين تقدم ذكرهما. احدهما ل ذ ذكرهما ي ن تقدم أ مقام ا ل إ خ ل ا ص وهو أ ن يعمل العبد على استحضار م ش ا ه د ة الله إ ي ا ه واطلاعه عليه وقربه منه ف إ ذ ا استحضر العبد هذا في عمله وعمل عليه فهو مخلص لله ل أ ن استحضاره ذلك في عمله يمنعه من الالتفات إلى غير الله غير وإرادته بالعمل. والثاني إ ر د ت ه ب ا ع م ل ل و ا مقام ا ل م ش ا ه د ة وهو أ ن يعمل العبد على م ق ص د ى مشاهدته لله بقلبه وهو أ ن يتنور القلب ب ا ل إ ي م ا ن وتنفذ ا ل ب ص ي ر ة في ا ل أ ر ف ا ن حتى يصير الغيب كالعيان وهذا هو ح ق ي ق ة مقام ا ل إ ح س ا ن المشار إ ل ي ه في حديث جبريل عليه السلام ويتفاوت أ ه ل هذا المقام فيه بحسب ق و ة نفوذ البصائر وقد فسر ط ا ئ ف ة من العلماء المثل ا ل أ ع ل ى المذكور في قوله عز وجل وله المثل الأعلى في السماوات والأرض المثل الأعلى المعنى بهذا في ومثله قوله تعالى الله نور السماوات و ا ل أ ر ض مثل نوره ك م ش ك ا ت فيها ن ص ب ا ح والمراد مثل نوره في قلب المؤمن كذا قاله أ ب ي بن كعب وغيره من السلف وقد سبق حديث أ ف ض ل ا ل إ ي م ا ن أ ن تعلم أ ن الله معك حيث كنت وحديث ما تزكيه المرء نفسه قال أ ن يعلم أ ن الله معه حيث كان وخرج الطبراني من حديث أ ب ي ا م ا م ة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ث ل ا ث ة في ظل الله يوم لا ظل إ ل ا ظله ه رجل ج حيث ت و علم أ ن الله معه وذكر الحديث وقد دل ا ل ق ر آ ن على هذا المعنى في مواضع م ت ع د د ة كقوله تعالى واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداع اذا دعان وقوله تعالى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 ولا يستخفون من الله وهو معهم وقد وردت ا ل أ ح ا د ي ث ا ل ص ح ي ح ة بالندب إ ل ى استحضار هذا القرب في حال العبادات كقوله صلى الله عليه وسلم إ ن أ ح د ك م إ ذ ا قام يصلي ف إ ن م ا يناجي ربه أ و ربه بينه وبين ا ل ق ب ل ة وقوله إ ن الله قبل وجهه إ ذ ا صلى وقوله إ ن الله ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت وقوله للذين رفعوا أ ص و ا ت ه م بالذكر إ ن ك م لا تدعون أ ص م ولا غائبا إ ن ك م تدعون سميعا قريبا وفي ر و ا ي ة وهو أ ق ر ب إ ل ى أ ح د ك م من عنق راحلته وقوله ف ي رواية هو أ ر ب حبل إلى ل أحدكم من ا ر ي د و و ق يقول الله عز وجل أ ن ا مع عبدي إ ذ ا ذكرني وتحركت بي شفتاه وقوله يقول الله عز وجل أ ن ا مع ظن عبدي بي و أ ن ا معه حيث ذكرني ف إ ن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي و إ ن ذكرني في م ل أ ذكرته في م ل أ خير منه و إ ن تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا تقربت منه باعا و إ ن أ ت ا ن ي يمشي أ ت ي ت ه هروله ومن فهم من شيء من هذه النصوص تشبيها أ و حلولا أ و اتحادا ف إ ن م ا أ ت ي من جهله وسوء فهمه عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم والله ورسوله بريان من ذلك كله فسبحان من ليس كمثله شيء وهو السميع البصير قال بكر المزني من مثلك يا ابن آ د م خلي بينك وبين المحراب والماء كلما شئت دخلت على الله عز وجل ليس بينك وبينه ترجمان ومن وصل إ ل ى استحضار هذا في حال ذكره لله وعبادته ا س ت أ ن س بالله واستوحش من خلقه ض ر و ر ة قال ثور بن يزيد ق ر أ ت في بعض الكتب أ ن عيسى عليه السلام قال يا معشر الحواريين كلموا الله كثيرا وكلموا الناس قليلا قالوا كيف نكلم الله كثيرا قال اخلو بمناجاته اخلو بدعائه خرجه ابو نعيم وخرج ايضا باسناده عن رياح قال كان عندنا رجل يصلي كل يوم و ل ي ل ة الف ر ك ع ة حتى اقعد من رجليه فكان يصلي جالسا الف ر ك ع ة ف إ ذ ا صلى العصر احتبى فاستقبل ا ل ق ب ل ة ويقول عجبت ل ل خ ل ي ق ة كيف أ ن س ت بسواك بل عجبت ل ل خ ل ي ق ة كيف استنارت قلوبها بذكر سواك وقال أ ب و أ س ا م ة دخلت على محمد بن النضر الحارثي ف ر أ ي ت ه ك أ ن ه منقبض فقلت ك أ ن ك تكره أ ن تؤتى قال أ ج ل فقلت أ و م ا تستوحش فقال كيف أ س ت و ح ش وهو يقول أ ن ا جليس من ذكرني وقيل لمالك بن مغول وهو جالس في بيته وحده أ ل ا تستوحش فقال ويستوحش مع الله احد وكان حبيب أ ب و محمد يخلو في بيته ويقول من لم تقر عينه بك فلا قرت عينه ومن لم ي أ ن س بك فلا أ ن س وقال غ ز و ا ن إ ن ي أ ص ب ت ر ا ح ة قلبي في م ج ا ل س ة من لديه حاجتي وقال مسلم بن يسار ما تلذذ المتلذذون بمثل ا ل خ ل و ة بمناجاه الله عز وجل وقال مسلم العابد لولا ا ل ج م ا ع ة ما خرجت من بابي ابدا حتى أ م و ت وقال ما يجد المطيعون لله ل ذ ة في الدنيا أ ح ل ى من ا ل خ ل و ة بمناجاه سيدهم ولا أ ح س ب لهم في ا ل آ خ ر ة من عظيم الثواب أ ك ب ر في صدورهم و أ ل ذ في قلوبهم من النظر إ ل ي ه ثم غشي عليه وعن إ ب ر ا ه ي م بن أ د ه م قال أ ع ل ى الدرجات أ ن تنقطع إ ل ى ربك و ت س ت أ ن س إ ل ي ه بقلبك وعقلك وجميع جوارحك حتى لا ترجو إ ل ا ربك ولا تخاف إ ل ا ذنبك وترسخ محبته في قلبك حتى لا ت ؤ ث ر عليها شيئا ف إ ذ ا كنت كذلك لم تبالي في بر كنت أ و في بحر أ و في سهل أ و في جبل وكان شوقك إ ل ى لقاء الحبيب شوق ا ل ض م آ ن إ ل ى الماء البارد وشوق الجائع إ ل ى الطعام الطيب ويكون ذكر الله عندك أ ح ل ى من العسل و أ ح ل ى من الماء العذب الصافي عند العطشان في اليوم الصائف وقال الفضيل طوبى لمن استوحش من الناس وكان الله جليسه وقال أ ب و سليمان لا أ ن س ن ي الله إ ل ا به أ ب د ا وقال معروف لرجل توكل على الله حتى يكون جليسك و أ ن ي س ك وموضع شكواك وقال ذنون من ع ل ا م ة المحبين لله أ ن لا ي أ ن س و ا بسواه ولا يستوحشوا معه ثم قال إ ذ ا سكن القلب حب الله تعالى أ ن س بالله ل أ ن الله تعالى أ ج ل في صدور العارفين أ ن يحبوا سواه وكلام القوم في هذا الباب يطول ذكره جدا وفيما ذكرناه ك ف ا ي ة إ ن شاء الله تعالى فمن ت أ م ل ما أ ش ر ن ا إ ل ي ه مما دل عليه هذا الحديث العظيم علم أ ن جميع العلوم والمعارف ة ترجع إ ل ى هذا الحديث وتدخل تحته و أ ن جميع العلماء من فرق هذه ا ل أ م ة لا تخرج علومهم التي يتكلمون فيها عن هذا الحديث وما دل عليه مجملا ومفصلا ف إ ن الفقهاء إ ن م ا يتكلمون في ويضيفون التي هي العبادات خصال الإسلام الكلامة جملة إلى ذلك من في أ ح ك ا م ا ل أ م و ا ل و ا ل أ ب ض ا ع والدماء وكل ذلك من علم ا ل إ س ل ا م كما سبق التنبيه عليه ويبقى كثير من علم ا ل إ س ل ا م من ا ل آ د ا ب و ا ل أ خ ل ا ق وغير ذلك لا يتكلم عليه إ ل ا القليل منهم ولا يتكلمون على معنى الشهادتين وهما أ ص ل ا ل إ س ل ا م كله والذين يتكلمون في أ ص و ل الديانات يتكلمون على الشهادتين وعلى ا ل إ ي م ا ن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم ا ل آ خ ر و ا ل إ ي م ا ن بالقدر والذين يتكلمون على علم المعارف والمعاملات يتكلمون على مقام ا ل إ ح س ا ن وعلى ا ل أ ع م ا ل ا ل ب ا ط ن ة التي تدخل في ا ل إ ي م ا ن أ ي ض ا ك ا ل خ ش ي ة و ا ل م ح ب ة والتوكل والرضا والصبر ونحو ذلك فانحصرت العلوم ا ل ش ر ع ي ة التي يتكلم عليها فرق المسلمين في هذا الحديث ورجعت كلها إ ل ي ه ففي هذا الحديث وحده كفايه ة و ل ل الحمد والمن الكلام على ذكر الساعة من الحديث على من وبقي ذكر فقول جبريل عليه السلام أ خ ب ر ن ي عن ا ل س ا ع ة فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما المسؤول عنها ب أ ع ل م من السائل يعني أ ن علم الخلق كلهم في وقت ا ل س ا ع ة سواء وهذا إ ش ا ر ة إ ل ى أ ن الله تعالى ا س ت أ ث ر بعلمها ولهذا في حديث أ ب ي ه ر ي ر ة قال النبي صلى الله عليه وسلم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 وقال الله عز وجل يسالونك عن الساعه ايان مرساها قل انما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إ ل ا هو ثقلت في السماوات والارض لا تاتيكم إ ل ا بغته وفي صحيح البخاري عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إ ل ا الله ثم ق ر أ هذه ا ل آ ي ة إ ن الله عنده علم ا ل س ا ع ة وخرجه ا ل إ م ا م أ ح م د ولفظه أ ن النبي صلى الله عليه وسلم قال أ و ت ي ت مفاتيح كل شيء إ ل ا الخمس إ ن الله عنده علم ا ل س ا ع ة ا ل آ ي ة وخرج أ ي ض ا ب إ س ن ا د ه عن ابن مسعود قال أ و ت ي نبيكم صلى الله عليه وسلم مفاتيح كل شيء غير خمس إ ن الله عنده علم ا ل س ا ع ة الآية قوله ف أ خ ب ر ن ي عن أ م ا ر ا ت ه ا يعني عن علاماتها التي تدل على ا خ ت ر ا ب ه ا وفي حديث أ ب ي ه ر ي ر ة أ ن النبي صلى الله عليه وسلم قال سأحدثك عن أشراطها وهي علاماتها أيضا عن علاماتها وهي وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ل ل س ا ع ة علامتين ا ل أ و ل ى أ ن تلد ا ل أ م ة ربتها والمراد بربتها سيدتها ومالكتها وفي حديث أ ب ي ه ر ي ر ة ربها وهذا إ ش ا ر ة إ ل ى فتح البلاد و ك ث ر ة جلب الرقيق حتى تكثر السراري ويكثر أ و ل ا د ه ن فتكون ا ل أ م ر ق ي ق ة لسيدها و أ و ل ا د ه منها بمنزلته ف إ ن ولد السيد ب م ن ز ل ة السيد فيصير ولد ا ل أ م ه ب م ن ز ل ة ربها وسيدها وذكر الخطابي أ ن ه استدل بذلك من يقول إن إنما أم الولد تعتقوا على ولدها من نصيبه من ميراث والده و إ ن ه ا تنتقل إ ل ى أ و ل ا د ه ا بالميراث فتعتق عليهم و إ ن ه ا قبل موت سيدها تباع قال وفي هذا الاستدلال نظر قلت قد تعتق استدل به بعضهم على عكس ذلك وعلى أن أم الولد لا تباع وأنها تعتق بموت سيدها بكل حال لأنه تباع بموت سيدها وأنها عكس به بعضهم أم أن جعل ولد ا ل أ م ة ربها ف ك أ ن ولدها هو الذي اعتقها فصار عتقها منسوبا إ ل ي ه ل أ ن ه سبب عتقها فصار ك أ ن ه مولاها وهذا كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أ ن ه قال في أم ولده مارية لما ولدت إبراهيم عليه أم لما السلام ولده ولدت ولدها أعتقها وقد استدل بهذا ا ل إ م ا م أ ح م د ف إ ن ه قال في ر و ا ي ة محمد بن الحكم عنه تلد ا ل أ م ة ربتها تكثر أ م ه ا ت ا ل أ و ل ا د يقول إ ذ ا ولدت فقد عتقت لولدها وقال فيه ح ج ة أ ن أ م ه ا ت ا ل أ و ل ا د لا يبعن وقد فسر قوله فسر تلد ا ل أ م ة ربتها ب أ ن ه يكثر جلب الرقيق حتى تجلب البنت فتعتق ثم تجلب ا ل أ م فتشتريها البنت وتستخدمها ج ا ه ل ة ب أ ن ه ا أ م ه ا وقد وقع هذا في ا ل إ س ل ا م وقيل معناه أن الإماء الملوك وكيع أن يلدن وقال معناه تلد العجم العرب والعرب ملوك العجم و أ ر ب ا ب لهم و ا ل ع ل ا م ة ا ل ث ا ن ي ة أ ن ترى ا ل ح ف ا ة العراه العالى والمراد بالعالى الفقراء كقوله تعالى ووجدك عائلا ف أ غ ن ى وقوله رعاء الشاء يتطاولون في البنيان هكذا في حديث عمر والمراد أ ن أ س ا ف ل الناس يصيرون رؤساءهم وتكثر أ م و ا ل ه م حتى يتباهون بطول البنيان وزخرفته و إ ت ق ا ن ه وفي حديث أ ب ي ه ر ي ر ة ذكر ثلاث علامات منها أن تكون الناس الحفاة العرات رؤوس و منها أ ن يتطاول رعاء البهم في البنيان وروى هذا الحديث عن ب ب د الله عبد ط ا ء عن ع الله بن ب ر ي د ة فقال فيه و أ ن ترى الصم البكم ة العمي ة ا ل ح ف ا ة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان ملوك الناس قال فقام الرجل فانطلق فقلنا يا رسول الله يا من هؤلاء الذين نعت قال هم العريب وكذا روى هذه ا ل ل ف ظ ة ا ل أ خ ي ر ة عن ل ي ب ز يحيى د عن ي بن يعمر عن ابن عمر و أ م ا ا ل أ ل ف ا ظ ا ل أ و ل فهي في الصحيح من حديث أ ب ي ه ر ي ر ة بمعناها وقوله الصم البكي العمي ا ش ا ر ة إ ل ى جهلهم وعدم علمهم وفهمهم وفي هذا المعنى أ ح ا د ي ث م ت ع د د ة فخرج ا ل إ م ا م أ ح م د والترمذي من حديث حذيفه ة عن النبي ا صلى ل ل عليه الساعة أسعد لكع لكع عن وسلم قال لا الناس بالدنيا يكون وفي صحيح تقوم أنس حبان حتى بن بن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم ن ض الدنيا حتى ت ك ن عند بن الطبراني لكع لكع وخرج ن حديث ا ل ن ب ي عليه صلى الله و س ل م ق ا ل لا ل ا ا تقوم س ع ة حتى يغلب على الدنيا لكع بن لكع وخرج الامام احمد والطبراني من حديث انس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين يدي ا ل س ا ع ة سنون خ د ا ع ة يتهم فيها ا ل أ م ي ن ويؤتمن فيها المتهم وينطق فيها ا ل ر و ي ب ض ة قالوا وما ا ل ر و ي ب ض ة قال السفيه ينطق في أ م ر ا ل ع ا م ة وفي ر و ا ي ة الفاسق يتكلم في أ م ر ا ل ع ا م ة وفي ر و ا ي ة ل ل إ م ا م أ ح م د إ ن بين يدي الدجال سنين خداعه يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويخون فيها ا ل أ م ي ن ويؤتمن فيها الخائن وذكر باقيه ومضمون ما ذكر من أ ش ر ا ط ا ل س ا ع ة في هذا الحديث يرجع إ ل ى أ ن ا ل أ م و ر توسد إ ل ى غير أ ه ل ه ا ك م ا قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن س أ ل ه عن ا ل س ا ع ة إ ذ ا وسد ا ل أ م ر إ ل ى غير أ ه ل ه فانتظر الساعه ة الثروة فإنه الحفات والجفاء في البنيان فإنه يفسد ف إذا إ الناس البنيان نظام الدين والدنيا ن وهم أهل الجهل بذلك صار العرات رعاء الشائي وأصحاب والأموال يتطاولوا رؤوس حتى إ ذ ا ر أ س الناس من كان فقيرا عائلا فصار ملكا على الناس سواء كان ملكه عاما أ و خاصا في بعض ا ل أ ش ي ا ء ف إ ن ه لا يكاد يعطي الناس حقوقهم بل ي س ت أ ث ر عليهم بما استولى عليه من المال فقد قال بعض السلف لئن إلى فم التنين خير لك تمد فم فيقضمها يدك خير من أ ن تمدها إ ل ى يد غني قد عالج الفقر و إ ذ ا كان مع هذا جاهلا جافيا فسد بذلك الدين ل أ ن ه لا يكون له ه م ة في إ ص ل ا ح دين الناس ولا تعليمهم بل همته في جباية المال واكتنازه ولا يبالي بما بمن المال ولا الناس ولا همته واكتنازه من في فسد ضاعه دين من أهل حاجاتهم اهل وفي حديث اخر لا تقوم ا ل س ا ع ة حتى يسود كل ق ب ي ل ة منافقوها واذا صار ملوك الناس ورؤوسهم على هذه الحال انعكست سائر الاحوال فصدق الكاذب وكذب الصادق و ا ت م ن الخائن وخون ي الامين وتكلم الجاهل وسكت العالم او عدم ب ا ل ك ل ي ة كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ان من اشراط ا ل س ا ع ة ان يرفع العلم ويظهر الجهل واخبر انه يقبض العلم بقبض العلماء حتى اذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا جهالا ف أ ف ت و ا بغير علم فضلوا و أ ض ل و ا وقال الشعبي لا تقوم ا ل س ا ع ة حتى يصير العلم جهلا والجهل علما وهذا كله من انقلاب الحقائق في آخر الزمان وانعكاس الأمور وفي صحيح الحاكم عن عبد الله بن عمر مرفوعا كله الله انقلاب الحقائق الزمان الحاكم أشراط الساعة من عمر من عن بن إن عبد صحيح في آخر أن يتطاولون و ويرفع الأشرار وفي قوله ض ع الأخيار الأشرار ي في البنيان دليل على ذم التباهي والتفاخر خصوصا بالتطاول في البنيان ولم يكن إ ط ا ل ة البناء معروفا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه قصيرا الحاجة كان بنيانهم بل بقدر الحاجة و ر و ا أ ب و الزناد عن ا ل أ ع ر ج عن أ ب ي ه ر ي ر ة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم ا ل س ا ع ة حتى يتطاول الناس في البنيان خرجه البخاري وخرج خرج فرأى مشرفة الله عليه هذه داود النبي فقال ما قالوا صلى وسلم أبو قبة حديث أنس أن من هذه لفلان رجل من ا ل أ ن ص ا ر فجاء صاحبها فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ف أ ع ر ض عنه فعل ذلك مرارا فهدمها الرجل وخرجه الطبراني من وجه آ خ ر عن أ ن س أ ي ض ا وعنده فقال النبي صلى الله عليه وسلم كل بناء وأشار بيده هكذا بناء بيده وأشار على ر أ س ه أ ك ث ر من هذا فهو بال وقال حريث بن السائب عن الحسن كنت أ د خ ل بيوت أ ز و ا ج النبي صلى الله عليه وسلم في خ ل ا ف ة عثمان رضي الله عنه ف أ ت ن ا و ل سقفها بيدي وروي عن عمر أنه كتب لا فانه شر ايامكم وقال يزيد بن ابي زياد قال حذيفه لسلمان الا نبني لك مسكنا يا ابا عبد الله قال لم لتجعلني ملكا قال لا ولكن نبني لك بيتا من قصب ونسقفه بالبواري اذا قمت كاد ان يصيب راسك واذا نمت كاد أ ن يمس طرفيك قال ك أ ن ك كنت في نفسي وعن عمار بن أ ب ي عمار قال إ ذ ا رفع الرجل بناءه فوق سبع أ ذ ر ع نودي يا أ ف س ق الفاسقين إ ل ى أ ي ن خرجه كله ابن أ ب ي الدنيا وقال يعقوب بن ش ي ب ة في مسنده بلغني عن ابن ع ا ئ ش ة حدثنا ابن ابي ش م ي ل ة قال نزل المسلمون حول المسجد يعني بالبصرة في ا خ ب ي ة الشعر ففشى فيهم السرق فكتبوا الى عمر فاذن لهم في اليراع فبنوا بالقصب ففشى فيهم الحريق فكتبوا الى عمر فاذن لهم في المدر ونهى أ ن يرفع الرجل سمكه أ ك ث ر من س ب ع ة أ ذ ر ع وقال إ ذ ا بنيتم منه بيوتكم فابنوا منه المسجد قال ابن عائشة وكان ابن غزوان بنا مسجد البصرة بالقصب قال عتبة قصب لب من من ممن من ومن وهو وهو مسجد صلى أفضل صلى صلى فيه فيه فيه وهو من لب ن خير ممن صلى فيه وهو من آ ج ر وخرج ابن ماجه من حديث أ ن س عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم ا ل س ا ع ة حتى يتباهى الناس في المساجد ومن حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أ ر ا ك م ستشرفون مساجدكم بعدي كما ا شرفت ل ي ه وروى د كنائسها وكما ش ف ت النصارى بيعها ر و ابن أ ب ي الدنيا ب إ س ن ا د ه عن إ س م ا ع ي ل بن مسلم عن الحسن رضي الله عنه قال قال لما بنى رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد قال ابنوه عريشا كعريش موسى, قيل للحسن وما عريش موسى قال إ ذ ا رفع يده بلغ العريش